Ayywa Huseen, ayywa Huseen, ayywa Huseen, ayywa Huseen. وريت سنام للعام عمري ما وصل بس هم يا عوام فاضت أحزان دمع عيش جار واليوم افصي لكم دمعات يا اله قلبي حيران بعد عاطشا من سالف جروح الزمن جيت اروي اليكم هالمحان ما ادري استخبرت عن همي ومصابي جيت ويقطان الوجه علي القلب بي انفجاح ناح الفلك لجل وجزاع هيا جا هما ما مثلهم حتى ظل عن هشم. هما ما مثلهم حتى ظل عن هشم. لازم التلميح قلب عاطف لزم. لازم قلب شان قلبي والأمل جدامي مذبوح وعيني تشوف كلها لي صفوف والبال بالغال انشغل تاليها لي جروح كلها لي ألوف حوله يطوف يا وحدة تصبح وحدتا يا غربتا لي غربتا وسط الجموع الحاطتا ذبحا يريدون يتحيى ربها الفاجعة عين على ماي المشرعة عين على نسوة مروعة بس ما يناخون قلب منها حيرة تدمي الصخر قلبا من استعر دعر حيرة تدمي الصخر قلبا من استعر دعر مدري إيش حالته لا يشوف في الحرم مدري إيش حالته لا يشوف الحرم عند المنية مصرع بعين والدي حسين شفت انكساري دموعها لسالت علي وعلى جرحين خذني البين أعظم من الصواب النحر من ميلة ليه النظر عن حالة دلال انكسر وانا على ايداه ينزف من جفون الدعب يستشعر عيني عتاب ما يدري العين انسجب من حرب الهيداه يا سبب دمعتي فدوة لك ذاب يا سبب دمعتي فدوة الله على صدر عمري انختم الله على صدر عمري انختم العطش ويا السمطر وزيار وقلبي ماذا إلا لم صار مساني كل محنة جرت يوم علي وكل أمل غاب لي بيت رام كل من وقع فيك بلا لازم ولينا يوصله يحضر الارا زي عدله يمسح دمومه الا العزيزه طيحتها ما حد حضر لابن لا عزويته ولا صحبته ضل همومه لا قايل إلا الشمر يحضر غي على الصدر ما لا إلا الشمر يحضر غي على الصدر فضح حسامي الحق فجر وداج دم فضح حسامي